هو الموفق الذي ارتفع في عيون الناس فكسر نفسه لله فزاده ارتفاعه ضعة وتواضعا لله عز وجل فازداد الرفعة عند ملك الملوك الموفق كلمة تعني عبدا من عباد الله استفاه الله واجتباه عبد يذكر بالله وبطاعته ومحبته ومقباته الموفق هو المسدد في قوله إذا جلست معه سمعت التسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن إذا جلس معه موفق هو الذي إذا جلس معه لا تسمعه يغتاب مسلما أثر عن بعض الأخيار أنه توفي فلما توفي أقسم بالله العظيم من صاحبه قال والله ما سمعته يوما من الأيام يغتاب مسلما وأثر عن بعض أهل العلم وأذكر عن بعض المعاصرين رحمه الله أنه قال عنه أحد علماء من معاصره يقول صحبت فلانا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 بفضل الله سبحانه وتعالى لا يزال العبد موفقا حتى تفع درجته وتفع خطيئته الموفق هو الذي أبكاه ذنبه هو الذي لم ينسى ماضيه لكي يحرق نفسه ويحتلق في طاعة الله سبحانه وتعالى والموفق هو الذي لم ينسى ما هو مقبل عليه وهو آخرته ولقاؤه لربه الموفق هو الذي ذكر الموت وشدته والحساب ومعبونته فخفض الحمل للقاء الله جل جلاله الموفق هو الذي يبحث عن كل شيء يذكره بالله في كل كلمة يسمعها وكل كلمة يقولها الموفق الذي أحد الكتاب والسنة وسار على وفق الشريعة والمله الموفق عبد من عباد الله إذا رأيته تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الموفق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 وإذا جلس مع أهله وولده علمهم شرع الله وإذا جلس بين إخوانه وخلانه أعانهم على طاعة الله لا الموفق هو الذي لم تضع ساعاته ولم يخب يومه وأمسه وكان يومه خيرا من أمسه وغده أفضل من يومه كل هذا بتوفيق الله عز وجل ولا يكون ولن يكون إلا بالاهتداء بكتاب الله عز وجل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 لتنظر إلى هذه الدنيا كيف متعت أقواما ثم أذاقتهم وجرعتهم غصتها فخرجوا منها صفر اليدين إلا من رحمة الله السعيد من معظ بغيره السعيد من اعتبر والدكر إن في ذلك لا آيات النها الموفق هو الذي ينظر إلى حقيقة هذه الدنيا فيحتقرها بذكر الآخر ما قوم العبد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 لو جاءته الحرم من حرم الله لو جاءته المرأة عارية لم يبالي بها وهو يذكر الآخرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إذا ذكر الإنسان أركام الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر من ظن أنه سيموت كما مات أبوه وأمه ماتت أمه مات إخوانه إخلانه وأصحابه وأحبابه من زار القبور ورأى العظماء والكبراء رأى أقواما طالما امتلأت الدنيا بأخبارهم وأمورهم كيف صاروا إلى اللحد والبلغ صاح هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من أهد عادي خفف الوطأ ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد